سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل ملائكة بالروح من امره على من على من يشاء أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا فَأَازَ وَخَصِيمٌ النَّبِيُّ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ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 يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 تَأَيَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارٍ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا أَمَا يَذَرُونَ وَذِكْرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عليهم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 بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دارا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 117. يقولون, يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 118. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر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 ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين اي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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون ومن امسنا من قبرك الا رجالا نحي الىهم فاسال اين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افا من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياكلهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فماهم بمعجزين أَْ يَأْخُذَهُم عَلَ تَخَفِي فَإ رَبكُم فَإِن رَبَّكُمْ للَرَعُ ف الرَّاحِيم أَلَم يرَ إِلَ ماَا خَلَقَ اللهَّهُ م شَيةَ فَنض لله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفظ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَإِنَّا وَأَخْلَصْنَا لَكُمْ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِنَّكُمْ لَتَصْبِرُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ سَيَضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا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 ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون في التراب ألا ساق فَهُوَ السَّمْعُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَنبٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ, ولكن يؤخرهم سَمَّا فَإِذَا جَاءَ جَاءُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ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 بَينَ لَهُ الذي اختَلَفُ فيِي إِلَّا للتُبَينَ لَ الذي اختْتَلََفُ فِيه وَهُدَ وَرَحمَ وَهُدَ وََحمَةَ لقَمؤمِنُ واللههُعَنزَل منِنَ السماء لِقَوْمِي يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سائغا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجل ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 109. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 110. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم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 وَأَنْ رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نَادِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَكِنْ تبارك الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 سَكَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ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 ادعوا الذين كنتم ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ان يفترون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَنَّبْنَا بِكَ شَغِيذًا عَلَاهَا أُولَاهُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وان태ى ذي القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وان فوا بعهد الله اذا عاهدتم الا تنقضوا اليمان وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أن تُنْهِيَ أَرْبَابَ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَضِلُّوكمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يشاء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 صبروا أجرا بأحسن مَا كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو ذا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون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 ولقد علموا انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي ينحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي وهذا لسان عربي إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي نَهَجَرُوا مِنْ بَعْدَمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بعدها لغفور رحيم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 ولا تحملوا الخنزير وما انه إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله, الله وَلَا رحيم ولا تقولوا لما تصف ان سنتكم لكذب هذا حلال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 ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكِتَابُ على بَيْنَ النَّاسِ وَمَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحسن